ಸೋಸೋಫಾ ಕೊಮೋ ಸೋಫಾ ಫೊಲೋನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಬರ್ ಬರ್ ಅಲ್ಹಾಲ್ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموقوب عليهم ولا قَالَ يَا قَوْمِ وَتَسْتَأْنُونَ بِالسَّيِّئَةِ قُلْ هَلْ خَسُنَ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ مَا لِمَنْ أَنْتَ بَلْ أَنْتَ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ سِسْعَتُ بَطٍّ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ إِنَّ نَادَمَ مَرُونَ وَقَوْمًا أَجْمَعِينَ تَذَكَّرُوا شَشَ هَذَا تُنَافِشُت وَأَنْتَ تَبْصِرُونَ أَأَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ما جواب قومه إلا أن قالوا أعجوا آل عظم من قرية Oh Healthy required جعل لها قواسل وجعل بيتاً دحقاً من حاجدات ಕೋಸ್ ಇ ಶಿ الله اكبر Let's vote. Allah mm -hmm. علي ولا تضيق ضيقي ان تانني وان ركذوك افتن علينا وان ان رمكذوك افتن علينا ما سيوان كَلَّا يَعْلَمُ مَا وما من فِي الصُّدُورِ وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ لَهُ مُحَاسِبُونَ إِنَّ فِي كِتَابٍ مِّن نُورٍ يَمْلِكُ الْمُلْكَ وَإِنَّهُ وأن لَهُ دُنُوٌّ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ من إِنَّ رَبَّكَ قاضٍ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ أَيَكَ وَلَوْ تُفِرِّي وَمَنْ جئنا لهم اخدنا لهم دفتا من الارض تكلموا تكلموا اننا أن مننا كانوا بآياتنا غوطون ويوم انشر من كل امه يَشُرُّ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِنْهُمْ من يَكْتُمُونَ بِآيَاتِنَا فَتِئَ فَهُمْ يُدْعَوْنَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا كَذَبْتُمْ بِآيَاتِنَا قَالُوا كَذَبْتَ يَوْمَئِذٍ وَقَعَ الصِّرَاعُ إِنَّ النَّذِيرَ لَكَافٍ قَوْمٌ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْزَعُ الصُّورُ فَالَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاءِ co <laughs> لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أُنَاوِرَ وَرَاءَنِ فَمَنْ سَدَّ أَفِي مَا الَّذِي مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا وَلَّكَ قَوْمُهُمْ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ يُنْزِلُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ الله اكبر الله اكبر